بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامين الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحك مصدقا لما بين يديك وأنزلت سورة والإنجيل وأنزلت سورة والإنجيل من قبله ذل الناس وأنزل القرآن إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد.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 Fahamah الذin في kulub ihim zaygun Faya'ttabihun maata shabaha minhub Baitigaraa al-fitnat wabitigaraa ta'wil ih Wawamah ya'lemu ta'wilahu والراشقون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألفاد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة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 أَذَكَرَ لَكُمْ آيَةً فِي فِئَتَيْنِ ثَقَتَتَانِ فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُم مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَن يَشَاءُ إِنَّ في ذلك لعبرة لأولي الأبصار زين للناس حب الشهرات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسوّمة والأنعام والحرب ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين استقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها, خالدين فيها وأزواج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 La ilahe illa huwa العزيز الحكيم Inn الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ رَئِ إِبْرَاهِيمَ كَفَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَسْلَمْتُمْ jika aslamu, fakadihdah. Jika tauloo, fainama alaik al-balaq. Wallahu baciyyun bil-ubad. Innaaladin. Mereka berbuat dengan ayat Allah, dan mereka membunuh Nabi dengan bukan kebenaran, dan mereka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 وَدَأْمَنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ فَمَا يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَنْ وَالَّذِينَ فِي ذِمَّتِهِمْ مَكْرٌ يَفْتَرُونَ فكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمِ اللَّهِ وَيَتَسَاءَلُونَ فِيهِ وَرُسُلٌ يَتْكَلُّونَ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُقْلَمُونَ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 وَنُحذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفسَهُ وَإِلَى الظَّانِ النَّصيفُ قُلْ إِن تُخفُوا مَا فِي خُدورِكُمْ أَوْ تُبدُوهُ يَعْلَمُهُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء توذلوا أن بينها وبينه أمدا بعيدا ونحذبكم الله نفسه والله ما نساه من عباده قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل اتقوا الله ورسوله فإذا تولوا فإن الله لا يحب الكافرين إن الله صطف آدم ونوح وآل إبراهيم وآل إبراهيم وآل إبراهيم وآل إبراهيم وآل إبراهيم وآل إبراهيم وآل إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محرر فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أن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 هذا قالت هو من عمد الله إن الله يغذب من يشاء بغير حساب بية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قال قُلْ فِي الْمِحْرَابِ إِنَّ اللهَ بَشَّرَكَ بِيَحْيَى مُصَدِّقًا لِّيُصَدِّقَ بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ قَالَ رَبِّ مَا يَكُونُ لِيَ غُلَامٌ kau diberi wanih di bawah matahari. Dia berkata, "Katakanlah Allah yang berbuat apa-apa. Dia berkata, "Rabb, engkau telah memberi aku petunjuk. Dia berkata, "Petunjukmu واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والغبكار وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على رسالك يا مريم قلتي لربك وانسجدي وارتعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفر مريم ولا كنت لديهم إذ يقتصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن مرضان يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم اسمه المسيح عيسى بن مريم وديها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ونكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب أن يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يقلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كنس يكون ونعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنفين وَرَسُولٌ إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَمْنِيَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّرَبِّبُونَ أَمْنِيَ أَخْلُقُ لَكُمْ مِنْ عُطْرٍ كَالْعِئَدِ الطَّيِّرُ فَانْفُخُوهُ فِيهِ فيكون طيرا بإذن الله. Wa abiru al-akmah wa al الله wa ushii al-mantah bi-ibhnillah Wa anadbikum bima takkulun ذلك l-Ayata l-Lakum in ومصدقا لما بينا يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجدتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إلا الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أصار إلى الله قال الحواريون نحن أصاروا الله آمنا بالله وشهد بأننا مسلمون Wahabina amanah, azalta wadzabna Rasul, faktabna ma' al-Shahidin, wmatar wmatar Allah, wAllah qayyur al قال الله يا عيسى مترفتك ورفيق إلي ومحيوك من الذين كفروا ومحيوك من الذين كفروا وجعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. ثم إلي مرجعكم فنحكم بينكم فيما كنتم فيه تقترفون فأما الذين تفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين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 وَلَقَهُ مِنْ تُعَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَقُولُ الْحَقُّ رُدَّكَ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ثُمَّ رَفَعَكَ فِيهِ وَبَعْدَ مَا فقلت على ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأفسنا وأفسكم وأفسنا وأفسكم ثم نبتهي الفنجال لعنة الله على الكاذبين إِنَّ هَذَا لَهُ وَالْفَصْصَفُ الْحَقُّ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا وَرَادٌ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ فَإِتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ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 اِذَا تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تُصَدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا أُنْزِلَتِ التَّوْرَاةُ وَالْإِنْجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ Hai tuhun, hai orang yang terperanjat dalam apa yang mereka tidak tahu ilmu, kalimat terperanjat dalam apa yang mereka tidak فكان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حليفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي هو الذين آمنوا والله ولي المؤمنين ود الطائفة من أهل الكتاب لو مضلوا لكم وما مضلوا Ilah anfusahum wa ma yashoor. Ya ahla kitab lima takfurun b ayatillahi wa antum تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَخَوفَ اللَّيْلِ لَعَلَّهُمْ يُّؤْمِنُونَ لا تؤمنوا الا لمن اتبع دينكم قل ان الهدى من الله قل ان الهدى من الله ان يؤذى احد مثل ما اتيتم اولئك من عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله الواسع العليم يخترس برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ومن أهل الكتاب من إن تأمله بقنطر يؤده إليك ومنهم من إن تأمله بدينار لا يؤده إليك إلا ما دلت عليه قرار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 Innallah di mana mereka berjanji kepada Allah dan iman mereka sedikit. Orang-orang itu tidak beruntung di akhirat, dan Allah tidak berbicara kepada mereka, dan Allah tidak وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيم وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا الْيُنْأَى أَلْسِنَتُهُمْ بِالْكِتَابِ لَتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ أَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَمَا هُوَ من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 ولكن كنوا ربانين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا لا يموتون بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون، وإذا أخذ الله مساك نبينا لما أتيتكم من كتابه وحده، ثم جاء. أَمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُوا بِهِ وَلَتَعْصُونَ قَالَ أَقَرَّتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقَرَّنَا قَالَ فَإِشْهَدُوا وَأَلَمْ عَلَيْكُمْ مِنَ الشَّهِدِينَ فمع تولى بعد ذلك فهؤلاء كهور الفاشقون، أَفَغَيْرُ عِدِّ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَمْ هُوَ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَلَى وَكْوَهٍ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ قُلْ أَمَنْ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 من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون وما يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. Kisah yahdi Allah kaum yang kafir, setelah iman mereka dan mereka melihat bahwa Rasul itu benar dan mereka menolaknya. من لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يقصف أنهم العذاب ولا هم ينضرون إلا الذين تابوا فين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 فروا وما سوّوهم كفّوا فلن يقبل من أحدهم من الأرض ذهبًا وَلَمْ يَفْتَدَبِ هُوَ لَهُمْ عذابٌ أليمٌ وَمَا لَهُمْ مِنْ ناصرٍ لا تغادوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم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 فَمَنِ اشْتَرَى عَلَى اللَّهِ الكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَائِكَ هُمُ الْغَالِمُونَ قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِنَ الَّتِي بَرَأَهِمْ حَنِيفَهُمْ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ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 قل يا أهل الكتابين تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنكم سهداء وما الله بغافل عما تعملون يا ايها الذين امنوا ان تطيعوا فريقا من الذين اوتوا الكتاب يردوكم بعد امنكم في كفر وكيف تكفرون وانتم تتلى عليكم ايات الله وسيكم رسوله وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ واعتصموا بحب الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَاعِ صَرَةٍ مِنَ الْنَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَينُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَإِنْ تَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا فَمَا بَعْدَكُمْ مِنْ شِيعَةٍ يَسْتَجِيبُونَ لِفِئَتِهِمْ إِنَّمَا وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ يَوْمَ تَبْيَضُّ الْوُجُوهُ وَتَسْوَدُّ الْوُجُوهُ ۖ ثَوَابَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا وَاتَّقَوْا رَبَّهُمْ وَالَّذِينَ سَاءُوا بِسُوءِ أَعْمَالِهِمْ أُفِيدُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ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 منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن قتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون غربت عليهم الذلة أينما تقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وغربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما أصب وكانوا يعتدون ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة طائمة يتذون آيات الله أعناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات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 وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرِيحٍ عَاصِفٍ فِيهَا صِبْغٌ أَصَابَتْ ۚ حَتَّىٰ إِذَا رَآهَا غَشِيَتْهُ الظُّلُمَاتُ ۚ وَمَا غَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَفْسَاهُمْ يَظْلِمُونَ إِيَاء إِهَالَ الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَخْذُ بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالَهُ وَالدُّمَانِ التَّم قد بدت البضاء من أفوانهم وما تكفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون هل أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِ لَمِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُونَ إِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيبهم شيئا إن الله بما يعملون محيط وإذ ودوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد الوكتال والله سميع عليم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 إذ تقول للممنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة معزلين بلى إن تصدروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ نُسَوِّمِينَ وَمَا جَعَلَهُ الرَّعَبُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُ كُنْفِهِ وَمَا النَّصْرُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينطلبوا قائدين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماعات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم <تصفيق> يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا العباء أقعاسا مضعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون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 الذين ينفقون في السراء والضراء والكاغمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله ذكروا الله فاشتغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلموا أولئك جزاؤهم مغفعة من ربهم وجنة تجري من تحتها الأنهار طالدين فيها وَلَئِنْ أَرْجِعُ لَأَعْمَلَنَّ أَتَخَالُ مِن قَبْلِكُمْ صُنَنَ نُفِسُوا فِي الْأَرْضِ فَاخْبُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ ولا تنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم طرحا فقد مس القوم قرحا مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس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 وَيَعْلَمُ الصَّابِرِيْنَ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقُوهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَلَمْ تَعْبُرُونَ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ فَإِمَّا تَأَوْ قُتِلًا قَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبَ عَلَىٰ عَقِبَيْنِ فَلَيْنْ يَبُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ وَمَا كَانَ نَسْلٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُغَجَّلًا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجذ الشاكرين وكأي من نبيين tetapi mereka yang beriman, mereka yang beriman, mereka yang beriman, mereka yang beriman, mereka yang beriman, mereka yang beriman, mereka قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإصافنا في أمرنا وتبت أقدامنا وانشرنا على القوم الكافرين فآتاه الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخر والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعطابكم فتنطلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين سنلقي في قلوب الذين تفوه ب بما أشرفوا بالله ما لم ينزل به سلطان و ما أوىهم النار وبسمة الظالمين ولقد صدقكم الله وعده إذ حسونه بإذن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 ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّن بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً وَعَشَاءً يَغْشَى طَائِفَةً مِّنكُمْ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ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 ولئن قتلتم في سبيل الله أو مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن مُتُّمْ أو قتلتم لِإِلَهِكُمْ الله تحشرون فبما رحمة من الله لنت لَهُمْ وَلَوْ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 ثمّ تُوَثّق كل نفس مما كسبت وهم لا يظلمون أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَا ذَابَ بِسَخْطٍ من اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرِ هُمْ دَرَجَاتٌ عَيْنَ اللَّهِ والله بصير بما يعملون لقد من الله على المؤمنين إذ بغت فيهم رسولا من أنفسهم يسلو عليهم آياته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 قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير وما أصابكم يوم انسق الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا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 يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم لطرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم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 لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الآبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق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 وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِنْ ثَقَلٍ أُوْلَـٰئِكَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلْنَاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَأَى ظُهُورِهِمْ وَأَشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِأَسْمَاءِ أَشْتَرُونَ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُحِبُّونَ أَيْضًا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 ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وتفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار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 فالذين هاجروا واخرجوا من ديارهم واؤذوا في سبيلنا وقاتلوا وقتلوا لا نكثرا عنهم سيئاتهم لا نكثرا عنهم سيئاتهم ولا ادخلن لهم جنات تجري من تحتها الانهار ثوابا من عند الله والله عندهم حسن الثواب لا يبرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهاق خالدين فيها خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار